فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فَمَا آتَانِيَ الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتي أنهم بجنود بِهَا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم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 فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ حُلْجَجًا وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۖ قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحُ رَبِّي مُرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ ۖ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مع